يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ انْتَهُوا مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ ولا تفنتشروا في الأرض وابتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا 119. وإذا رأوا تجارة أولى وإن فضوا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذ جَأَكَلمُونَ فِيقُونَ قون نَشْْهَذُ إَِّ كََ رَسُول اللهَّهِ وَضلهَّبُ يعَن دَمُ 124. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 125. اتخذوا 1. Aymalهم جنة 2. فصدوا عن سبيل الله 3. ساء ما كانوا وَلَكِنَّ فِي أَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ Dibu kan en desä mo hommo i koolo täsna يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله mm um...